انضبطوا بالوصف يقول لك هذه خارطتها العمارة هذه خارطتها وهي تقع في المكان الفلاني في الشارع الفلاني في البلد الفلاني الشارع معروف والموقع معروف وصفة البناء تدرك بالمخطط مثلا او بالصفة او يريه ما هو شيء مثلها هنا يدخله على نفس التفصيل في العماره وكذا الى اخره فيبيعها عليه هذا لا باس به اذا كانت موصوفه صفه تتميز بها اما اذا كانت غير محدده لهذه العين فلا يجوز لا يجوز بيع الاعيان من غير رؤيه او صفه تحصل بها معرفه المبيع فاذا بيعت بصفه تحصل بها معرفة المبيع فلا بأس قال إذا لم تحدد بالصفة تكون مثل النوا في التمر فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود في البيع كداخل الثوب يعني إذا اشترى شيئا ما يجب أن يعرف ما فيه يعرف ظاهره وباطنه ولا يرى ظاهره ولا يدري ما في باطنه بل لابد أن يعرف لأن فيه غرر إذا كان ما في باطنه من نوع الردي أو نحو ذلك قالوا كداخل الثوب وشعر الجارية قالوا المرأة الجارية الأمة إذا أراد أن يشتريها يطلع عليها طلاعا كامل يراها ويرى شعرها لأنه يفرق في قيمتها إذا كانت صلعة ما لها شعر قيمتها وسط وإذا كان لها شعور حسنه فقيمتها غالية فقالوا يراها رؤية كاملة فإن لم يحصل الرؤية الكاملة فهو بالخيار حينئذ بعدما يتم البيع ويراها إن انطبقت عليها الصفات المذكورة قبل فبها نعمة وإلا فله الخيار وقيل يتقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد فتقيد بالمجلس كخيار المجلس وهل الخيار يستمر إذا رآها حتى يتفرق أم أنه في الحال؟ إذا رآها إما أن يقشرت أو ردت فإن اشترى لزم، وإن لم يتبرق لأنهم تبرقوا من خيار المجلس السابق وإن رغب عنها قال لا أريدها ما صار بي حينئذ فإن اختار انضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لأنه تعلق, تعلق بالرؤية ولانه يؤدي الى الزام العقد في مجهول الصفه لو قال انا مقتنع بوصفك واشتريت ولا خيار لي بعد الرؤيه فالحق له وقد اسقطه فيتم البيع حينئذ وان اختار الفسخ إن فسخ لان الفسخ يصح في مجهول الصفه ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا لأن الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا يعني أن كل واحد منهما له حق الفسخ حتى البائع للسلعة إذا جتمع ورأى وذاك رغب في الشراء قد يجوز أن البائع يقول أنا عدلت لاني كنت أظنها أقل من هذا فإذا بصفتها تتغير علي حسنا فلكل واحد منهما الخيار حينئذ والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائله امراه اصابها الطلق وجلست يوم او يومين ينزل عليها الماء سؤالي هل اثناء ذلك تصح ان تسلي الصلوات الخمس والماء ينزل منها النفاس هو الدم الذي ينزل مع الولاده وقبلها بقليل وبعدها هذا هو النفاس فاذا كان دما فهو مانع للصلاه وخاصه عندما ياخذها الطلق يعني تحس بدنو الولاده وينزل منها دم فهو حينئذ دم نفاس تتوقف عن الصلاه فيه اما اذا كان ماء وليس بدم فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يعتبر مانعا من الصلاة لأنه ليس بدم نفاس وإنما هو ماء ينزل قبل الولادة فلا يعتبر له حكم نفاس يقول إنه يشتري من البنك سيارة وهو لا يدري هل البنك يملك السيارة أو لا لا يجوز أن تعقد مع البنك أو غيره على شراء سيارة ما إلا بشرط أن تكون مملوكة للبنك أو المؤسسة إذا كانت مملوكة لهم تشتريها. أما إذا لم تكن لهم كأن تكون موجودة في معارض الناس وهم بعد ما يبيعون عليك يذهبون ويشترونها ويعطونك إياها هذا لا يجوز لأنهم باعوا عليك ما لا يملكون يقول جدتي كبيرة في السن احيانا تقول كلاما كلاما غريبا واحيانا تعرف الناس وتقوم على خدمتها اختي قالت لها جدتي خذي من مالي اسودة تساوي حوالي الف ريال ولها ابن اجلس تقول وكيف تصلي هذه المراه علما انها مقعده يقول ان جدتي كبيره في السن احيانا تقول كلام غريب واحيانا تعرف الناس والتي تقوم عليها اختي اعطتها اسوره من ذهب ما حكم هذه العطية نقول إن كانت تدرك وتحسن التصرف وعطتها كمكافأة لها على خدمتها وعلى القيام بشؤونها فلا بأس بذلك لأنه لا يجوز للوالد ولا الوالده أن يميز بعض الأولاد على بعض إلا لسبب إذا كان هناك مبرر كان يكون اعطى هذا لكونه طالب علم او اعطى هذا لكونه فقير او اعطى هذا لكونه معاق او اعطى هذا لكونه يتولى خدمته والقيام عليه ونحو ذلك فهذا لا بأس به بمبرر اما اذا كان اعطاه تمييزا له على اخوته فقط او اخواته فلا يجوز هذا فهذه الأسورة إن كانت مقابل الخدمة وهذه الجدة تميز فلا بأس ولكن يظهر أنها لا تميز لأنه يقول كيف تصلي إذا كانت تحسن الصلاة فعطاؤها نافذ وإذا كانت لا تحسن الصلاة فحينئذ لا يكون لها تصرف ولا عطاء نافذ وكيف تصلي وهي مقعده نعم إذا كان المانع أو المؤثر على صلاتها كونها مقعدة وفكرها باقل فهي تصلي على حسب استطاعتها إن كانت تستطيع القيام تقوم ما تستطيع القيام تصلي متربعه إن كانت لا تستطيع تصلي على جنب إن كانت لا تستطيع تصلي مستلقية فإذا صلت واقفه أو قاعدة فوجهها إلى القبلة وإن صلت على جنب فيكون وجهها إلى القبلة ورجلاها ورأسها يمينا وشمالا وإن صلت مستلقيه فتكون رجلاها إلى القبلة فرق بين من يصلي على جنب ومن يصلي مستلقي الذي يصلي مستلقي تكون رجلاه الى القبلة وجهه الى القبلة الذي يصلي على جنب ما يصلح ان يجعل ظهره الى القبلة ولا يجعل رجليه الى القبلة ولا يجعل راسه الى القبلة وانما يكون وجهه الى القبلة مثل ما يوضع في قبره المصلي على جنب يصلي مثل ما يوضع في قبره وجهه إلى القبلة ورأسه ورجلاه يمينا وشمالا وإن كانت تستطيع الركوع والسجود غبها ونعمة وإلا ايماء وتجعل السجود اخفض من الركوع حل العمرة طواف وداع قولان من العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى ان العمرة كالحج وهي الحج الاصغر فاذا اراد الخروج من مكه يطوف للوداع كما يطوف في الحج اخرون يرى يرون ان العمرة لا يلزم لها طواف وداع لان المعتمر في مكه بخلاف الحاج فهو يخرج الى منى ومن ميناء إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى ميناء ثم يدخل لطواف الافاضه ثم يعود إلى ميناء ويبقى بها أيام التشريق فلا يسافر إلا بعد أن يطوف للوداع بخلاف المعتمر قالوا هو في مكة ما غادرها فلا يلزمه طواف وداع ويرى الجميع من يقول ومن يقول بعدم وجوبه أنه لا يلزم بتركه هدي لو تركه المعتمر لا يلزم بتركه هدي يقول والدي توفي ونحن أسهم في شركة الكهرباء وادعى جماعة أن هذه الأسهم لهم فماذا يترتب علينا وعلى الوالد لا يخلو حال الورثة إن كان الورثة كبارا كلهم قد بلغوا سن الرشد من الرجال والنساء فهذا الأمر راجع إليكم إن صدقتموهم واردتم إعطاءهم اياها فهذا راجع إليكم وإن أردتم أن تأمروهم بالرفع إلى المحكمة ليسمع القاضي ما لهم من دعوى ويتولى الحكم بعد ذلك وأما إذا كان في الورثة قصار من بنين أو بنات أو إخوة أو أخوات صغار فلا يجوز أن يتنازل عن حقهم بشيء إلا بحكم من القاضي تقولون مثلا لهؤلاء إلا إذين يدعون ارفعوا دعواكم إلى المحكمة ونحن نفضر معكم فيسمع القاضي من المدعي ومنكم الإجابة ثم يتولى الحكمة إن شاء الله لأن الصغير ما يجوز أن يتنازل من حقه بشيء أما إذا كانوا كبارا كبار مثلا قالوا نعرف الوالدنا مثلا يسجل باسمه مئة سهم مثلا وهي لعمته فلانة يسجل باسمه ألف سهم وهي لخالته أو خاله فلان. من باب أنه يخدمهم في هذا مثلا وهي ليست له فنحن نعطيهم إياها هذا راجع لكم أنتم ما دمتم بالغين من حقكم التنازل ومن حقكم أن تقولوا ارفعوا دعواكم للمحكمة أما إذا كان معكم قصار فلا يجوز أن تتنازلوا عن حقهم بشيء إلا بحكم من الحاكم الشرعي يقول يسأل عن فضل الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة هل هي هل هي بالحرم فقط أم بمكة كلها والصلاة داخل الحرم هل الأفضل بمشاهدة الكعبة أم في أي مكان أولا الصلاة في المسجد الحرام كله ما كان حول الكعبة وما كازيد فيه فحكمها واحد من حيث النافلة اما من حيث صلاة الجماعة فكلما قرب من الامام فهو افضل سواء قرب من الكعبة او بعد عنها فمثلا تصلي خلف الامام في الصف الاول خلف المقام أفضل من أن تصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود ليس بينك وبين الكعبة إلا ذرا لأن صلاة الجماعة منوطه بالإمام فكلما كنت أقرب إلى الإمام وفي الصف الذي يليه فهو أفضل وما زيد فيه المسجد الحرام له حكمه لأن المسجد الحرام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم جزء من المطاف وليس كله، جزء من المطاف بعض المطاف هو حدود المسجد ثم زيد فيه ما زيد والحمد لله فالزياده لها حكمه أما المضاعفة فالمضاعفة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله الأمور أولا أن الله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة طاف عليه الصلاة والسلام وسعى من سعى معه من أصحابه ثم خرج إلى الأبطح فصار يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس بالأبطح فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الصحابة رضي الله عنهم من هذا الفضل العظيم فليدخل بهم ويصلي بهم في المسجد الحرام لكنه ما فعل دليل على أن الصلاة في مكة كلها مضاعفة ولا نقول إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في هذا لا وإنما من حيث المضاعفة نعم الصلاة في أي مكان في مساجد مكة داخل حدود الحرم فهي مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة كما قرر ذلك كثير من العلماء وأما البقعة هذه شرفها الله فهي أفضل من سائر البقاء ولا يقارن بها غيرها من المساجد في أي ناحية من نواحي مكة وأما الصلاة داخل المسجد الحرام مع الجماعة فهي منوطة بالإمام يسأل عن السحر وتعاطيه وإتيان السحره هذا شيء محرم ولا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف والسحر أكثر أنواعه كفر وفيه شيء كبير من كبائر الذنوب ليس بكفر لكن الغالب فيه أنه كفر لأنه لا يتعاطاه إلا كافر إلا بعدما يخضع للشياطين ويطيعهم ويسجد لهم فيطيعونه فيما يريد وحد الساحر ضربه بالسيف وقتل الصحابه رضي الله عنهم سواحر ثبتت أنها ساحرة فقتلت فالسحر كفر وظلال متعاطيه غالبا ما يكون كافرا بالله العظيم والعياذ بالله ولا يجوز حل السحر إذا وجد بسحر مثله يحرم على المرء أن يذهب إلى الساحر ليحل السحر وإنما يحل السحر بالرقية والقراءة والشيء الذي جرب في فكه من القراءة والرقية يقول تقول السائله هل يجوز للمرأة الحائض الدخول للمسجد الحرام إذا أمن, إذا امن تلويث المسجد الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد تجلس فيه ولها أن تدخله لها أن تدخل المسجد لحاجة كان تناول رفقتها شيء أو تأخذ منهم شيئا أو تخبرهم بخبر أو نحو ذلك لها الدخول لكن ليس لها المكس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وهذا في المكس وأما الدخول فقد أمر عائشة رضي الله عنها أن تناوله الغطاء في المسجد فقالت إنها حائض فقال إن حائضاتك ليست بيدك فدخلت وناولته الخمرة يعني الغطاء شيء يتغطى به فالحائض تدخل لكن لا تجلس ثم إن الساحات إن كان لها حكم المسجد ومحاطة فلا يجوز أن تدخلها الحائض وإن كانت غير محاطة فليس لها حكم المسكد حينئذ فيجوز أن تجلس فيها الحائب يقول ما هو الملتزم وأين يقع وما فضله وما كيفية الدعاء فيه الملتزم هو من الكعبة شرفها الله ما بين الحجر الأسود إلى الباب أو ما بين الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب يلصق المرء صدره وذراعيه وخده وراحتيه بالكعبة ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، فهو موطن من مواطن الإجابة ويستحب الالتزام عند القدوم وعند السفر، عندما يقدم المرء إلى مكة وعند إرادة السفر. بعد الوداع أو قبل الوداع يلتزم هذا هو الملتزم وما عدا هذه الجهة من جدران الكعبة شرفها الله فلا يجوز التعلق بها ولا الالتصاق بها ولا استلامها إلا الركن اليماني يستلم والحجر الأسود يقبل ويستلم والله أعلم